والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمد أيوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى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 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى فَلَمَّا إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله فَلَا تَلِ الذِّكْرِ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتُرَدَّ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسى قَالَهَا هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا على غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآربُ أُخْرَى قَالَ الْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِرَتَهَا الْأُولَى وَابْسُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنْ آيَةٌ أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هارون أخي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي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 لتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن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 او ان يفرط علينا او ان يقغ قال لا تخافا انني معكم اسمع وارى فاتياه فقولا فَأَرْسِلِ الْمَعَانِبِ إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ فَأَرْسِلِ الْمَعَانِبِ إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الهدى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 زَلَمِنَ السَّمَاء إِمَا فَأَخَرجنَ بِهِ أَزْوَاجَم مِنْ النَّبَاتِ شَتَّ كلُلُ وَرعو أن عَامَكُمْ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 سَيُصْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا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 قَابَ أنن آذَنَ لَكُم إِنهُ لََ بعكُم الَّذ عَمَكُ الصِحرَ فَل أُقَطِ عَ عييدِييَكُم فَل أُقَططِ عَن أَيدِييَكُم فِي جُذُوع خُل وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ نَخْلٍ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ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 فَإِذَا تَمَّتْ وَزَقْنَاكُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ